119. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون 110. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا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 124. ونفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون 125. وعلم آدم الأسماء كلها ثم أعرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئوا بأسمائهم فلما أنبأه بأسمائهم لَكُم أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ وَأَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا سَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عنها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 هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ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 وَمَن يَفْرَحْ بِعَمَلٍ فَإِنَّهُ يَفْرَحُ وَأَمَّا مَن يَحْزَنْ جَاءَهُ بِهِ وَأَمَّا مَن يَخْشَى وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ وَإَّ يَفَتَّقُون وَلاَا تَلبِسُ الحََّ بِ بطِل وَتَكتُمُ الحَبْنَ وَآتُمْ تَعلمون وَأَقيم الصَّلَتَ آاتُ الزَّكَ تَركَع مَا